وقال له في مجلس من المجالس تدري ما قال أبو يزيد قال تعني البستامية يا شيخنا قال نعم قال وماذا قال قال حملت نفسي إلى الله عز وجل كثيرا فلم تأتي معي فتركتها وذهبت إلى الله يا بني إن شغلتك فاذهب إليه يكفك همه إن كثيرا من الناس في معراجه إلى الله عز وجل يوغل في دروب نفسه وآفات النفس لا تنتهي أبدا لأن للإنسان خصلتين لا تفارقانه إلا إذا هدي قال الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ذلك الظلم راسخ في أعصابه فلا ينجو منه إلا إذا حقق في نفسه وفي الناس العدل واعتلى بالفضل جهولا فنور نفسه بنور العلم وأشرفه أن يعلم ربه وأسماءه وصفاته سبحانه وتعالى فإذا ما انشغل الإنسان بتفتيش نفسه لا تنتهي عيوبها أبدا ورضي الله عن أبي العباس شيخ الإسلام رضي الله عنه عندما كلمه سيدنا أبو عبد الله ابن قيم الجوزية رضي الله عن الجميع في الذين ينشغلون بافات النفس وعيوبها فقال له مثلا حسن قال إن هذه النفس مثل الباطوس يعني جب القذر الذي يكون فيه المياه الوسخة القذرة فإذا من شغل الإنسان بها وبتنظيفها لا ينتهي ابدا بذلك النبش قذرها ولكن عليه أن يضع عليها حجابا ويذهب فإذا ما عرض له آفة أو عيب داواه ولم يقطع سيره إلى الله عز وجل لكن أن يجلس فينقب ويدقق ويشدد على نفسه ويلمح خطراته وافكاره وأوراده ويوغل في ذلك حتى ينشغل بنفسه عن الله عز وجل فهذا يكون حظ الشيطان فقال له ابو عبد الله رضي الله عنه لقد سالت عن هذه المساله بعض المشايخ فقال لي آفات النفس وعيوبها مثل الحيايا والسباع والأفاعي والعقارب والإنسان مسافر إلى ربه سبحانه وتعالى فإذا من شغل بمدافعة تلك الحيايا والعقارب والأفاعي انقطع عن سفره ولم يصل إلى منزله وهذا يذكرني ببعض السلف عندما قال لتلميذه ماذا تفعل إذا نبحك كلب الغنم؟ قال ازجره أهشه قال إذن إذا ما عاد مرة أخرى قال أعوذ إلى زجره قال يطول الأمر قال مثل أفعل قال عليك بصاحب الغنم يكفك كلبه أعظم نعمة أن تأتي بنفسك بين يديه وتشكو نفسك إليه هو يسيرها يصلحها يحييها سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها ولا اعظم تزكية من أن تسلمها لله عز وجل أما أن تكد وتكدح وأن تنقب في نفسك في هذا الحصى الذي لا يتناهى ابدا من عيوب النفس وآفاتها فإن هذا ليس مثمرا شيئا بينما عليك أن تنشغل بالله عز وجل فتكاثر بالطاعه آفات النفس ولا تنشغل ابدا بالتعمق والتنطع الذي يقطع العبد عن سيره الى الله عز وجل ولذلك اعرض ابو عبد الله سيدنا الامام احمد رضي الله عنه عن بعض الواعظين من السلف لكلامه على الخطرات خطرات النفس وهذه الاشياء كما اوغل كثير من الناس الاخلاص ألا ترى إخلاصك ثم قال والا ترى أدنك لا ترى إخلاصك وهذا دور لا ينتهي ابدا يعني الإمام أحمد عندما نهى عن مجلسة الحارث المحاسبي لبعض الكلام الذي كان يقوله وايضا لأنه يرى تعمقا وإيغالا في ضروب النفس والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوصانا وساطا شريفه قالت اتقل الله حيثما كنت هذه هي الغاية هذا هو المعراج الأسمى أن تكون على سمت التقوى والا تنحدر ابدا إلى المعصية ابدا فإذا ما وقع الذنب وفرط شيء من الإنسان على مقتضى الجبلة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها إن الإنسان العبد الصالح يكون كالذي يجلس الى نول يغزل عليه يرقع ثوب طاعاته فاذا ما وقعت معصيه كما قيل لبعض السلف ما صدقتك قال طاعه بين معصيتين اذا وقعت معصيه محوتها بطاعه ويكاثر بالطاعات افات نفسه ولا يصغي الى وسواس الشيطان فان ذلك يورث العبد الياس اتق الله حيثما كنت تخلفت عن ركب التقوى أتبع سيئه الحسنه تمحها ثم مد من حول اعمالك سورا يحفظها وخالق الناس بخلق حسن فان ذلك الذي نسي خلقه الحسن وكسي علمانه اخلاقيه بفصله الخلق عن الدين فيكون حابسا صوره الدين في معنى العبادة التي تكون من الصلاة والزكاة والصيام ولا يكون منه إحسان إلى الناس ولا رحمة ولا شفقة فهذا لم يفقه معنى الدين وهذا كالذي يمسك معولا ليهدم به أعماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس يوم القيامة قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن أتى بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم فأدخل النار والعياذ بالله فالإنسان منا فيه من الآفات ما فيه وكلنا ناقصه وقد ربينا وقد خلقنا على هذا النقص الذي يليق بالعبودية وإلا لتكبر الإنسان ولذلك كان أكذب الناس المتكبرين أكذب الناس المتكبر لأنه يتكبر بشيء ليس منه ويتكبر وملؤه الآفات وملؤه العيوب والذي لو كشف ستر رب العالمين عنه وارتفع لبدا عارياً بسوءاته بين الناس ووالله لولا أن الله عز وجل كسى خلقه هذه النعمة العظيمة وهي من أجل النعم عند من يبصرها الستر ما تناكح أحد ولا صاحب أحد احدا ولا اشترى أحد من أحد ولا صار العالم توابيت معدمة توابيت مظلمة توابيت متنافرة لا يصحب أحد احدا قط لماذا؟ لانه ما من أحد فينا إلا وقد ورث من الآفات والعيوب في نفسه ما يجعله عندما يأتي الى الله عز وجل ساميا يجاهد نفسه بالله عز وجل والذين جاهدوا فينا أنهدي أنهم صبولنا وليس الجهاد جهاد النفس في أن تجلس منقبا فيها وتنشغل بنفسك عن الله عز وجل بل انشغل بالله عز وجل حتى إذا عرضت آفة نحيها ولن تنحيها إلا إذا كنت مستعينا بالله عز وجل أما نجلس يجلس الإنسان مصغيا إلى وسواسه فيقول لا أنا لم أقول هذا الأمر بصدق أنا سأقول لك الصدق ويعتقد أن الصدق في فطحه نفسه مثلا أو أن إنسانا مثلا لو تقدم إلى فتاة وهذه الفتاة زين لها أن من الصدق أن تقول له كل شيء بكل شيء وهو أن شابا تقدم إلى فتاة فزين له أن الصدق أن يقول لها كل ما عيبه ليس هذا صحيحا فقد يكون بعض عيبك بسبب أنك كنت وحدك فإذا ما وجدت روحك سكنها التأم عيبك وذهب بينما اعترافك بين يدي الناس ليس من شأن الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافة إلا المجاهرين معنى ذلك أنه ما من إنسان إلا وهو يعصي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل أمة معافة الى المجاهرين يبيت الرجل يسره ربه, ربه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يأتي فكأنما يفاخر بالمعصية التي فعلها وبعضهم يزين له الشيطان ان هذا من باب الإزراء على النفس بين هذه الناس ليس هذا شأنك لست تعبد الناس أنت تعبد رب العالمين وهو أخبر بك من نفسك ولذلك كانت الآية المبكيه قوله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أن الله عز وجل يعلم عيوبنا ويعلم غدراتنا وفجراتنا ثم يأتي بالعبد يوم القيامة يصدب عليه ستره ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان فيذكره بافاته وذنوبه تذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا فيقول أي رب نعم حتى إذا استشعر العبد وايقن بالهلكة قال سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك الآن يدخل الجنة يدخل عبدا حتى لا يرى إلا منة ربه عز وجل ولذلك ولي يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمه منه وفضل في بعض البيئات برحمة منه وفضل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا هو أعلم بآفاتك من نفسك ولا يطلب منك العصمة فالعصمة دفنت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلب منك أن تكون سامئا وأن ترقى وشأن العبد مع الذنب ثلاثة أشياء ألا يفلسفه وألا يقاعد حياته بحيث تكون جزءا منه أو يكون الذنب جزءا منها وألا يسر عليها لا يفلسفه كما قال بعض الشعراء وأفعلها وأحسبها حراما وأرجو عفو ربي ذن تنامي. ويفعلها ويحسبها حلالاً وتلك على المسيء خطيئتان تسمع وترقى والآفات عندما تكاثرها بالطاعات تتلاشى وتبلى بينما إذا جلست إليها ونقبت عنها قطعت عن الطريق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى محدود في دروب الكون